رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعيل بحبر الله كان تساما فكل مضى نحو الحيض من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعير بحبل الله كان تساما فكل مضى نحو الحياض وهاما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما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 سلوهم الى العلياء اطاروه يا ما الى جنة الفردوس شد ذو وقد اسرجوا خيل المنور الضرام وسلو من الحق المبين الحسام تهم الى العلياء اطاروه يا ما الى جنة الفردوس شد ذو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 ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الإله الأنام وصفوا على الكفار نارا ضراما لنقيد في صخر الحروب انتقاما